يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوتى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وبرد الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا, رغدا من كل مكان فَكَثُرَتْ بِأَنعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَقُولُوا مِنْ ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتموا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر وغير باع ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لَا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليم وعلى الذين هذوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ضرمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إنا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 طالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكلا لأنعمه اجتباه واداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ما ينكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون